قال الإمام مالك رحمه الله تعالى العمل في المشي إلى الكعبة قال وحدثني يحيى عن مالك أن أحسن ما سمع من أهل العلم في الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله أو المرأة فيحنث أو تحنث فإنه إن مشى الحالف منهما في عمره فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا والمروة فإذا سعى فقد فرغ. وأنه إن جعل على نفسه مشيا في الحج فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي حتى يفرغ من المناسك كلها ولا يزال ماشيا حتى يفيض قال مالك ولا يكون مش إلا في حج أو عمره هذا الباب يبين ما أجمل من الأبواب المتقدمة في من نذر مشيا إلى بيت الله الحرام كيف يتم هذا النذر ومتى يخرج من العهدة اولا يعطينا قاعدة لا وفاء لنذر في مشي الا الى مكة حج او عمر اذا لو نذر المشي الى دمشق لو نذر المشي الى مصر لو نذر المشي الى بغداد لو نذر المشي الى الرياض لو نذر المشى الى جدة الى الطائف كل ذلك لا وفاء عليه يسمى نذرا مباح ان شاء مشى وليس بواجب وان شاء خرج من ذلك بكفارة اليمين على ما سيأتي لانه التزام من نفسه ولا يجب الوفاء انما الوفاء على الاختيار لان المشى من حيث هو اعمال خطاء لا بس كيف يمشي وحده في الارض لا مانع منها لكن عباده لا ملزم لا لكن اذا ندر المشي الى بيت المقدس غير مالك يقول نعم له الوفاء بذلك ومالك يقول يفي بنذره ويخرج من العهده اذا مشى الى احد المسجدين مسجد المدينه او مسجد مكه لأن فيهما النص وفيهما الإجزاء وزيادة فلا وجوب ولا التزام بنذر مشي إلا إلى مكة والنظر إلى مكة لا لمجرد البلدة ويرجع إنما من أجل النسك فلو نذر المشي إلى مكة لو نذر المشي إلى الكعبة ما الذي يحقق هذا النذر بمجرد ما يصل إلى أبواب مكة يرجع؟ ولا يقول انتهيت ويركب؟ لا. النذر إلى مكة، النذر إلى بيت الله الحرام، النذر إلى المقام، النذر إلى الحطيم، النذر إلى الركن اليماني النذر إلى زمزم، النذر إلى الصفا، النذر إلى المروى، النذر إلى المزدلفة، النذر إلى عرفات. إن سمى واحد من هذه العشرة. فيلزمه المشي إلى نسك إما عمره وإما, وإما حج لأن المشي إلى موطن من هذه المواطن وحده منفكا عما سواه ليس عبادة تمشي إلى الكعبة الشفى وترجع ما هي عبادة تنظر إلى منها تروح الشفى وترجع لا تروح إلى عرفات أهل مكة كل موحة عرفات تمشون وقيلون هناك فهل هذه عبادة؟ والتواجد في عرفة ليس عباده الا في يوم الموقف فقط وهكذا يقول أندر يمشي الى المقام ويرجع ما صليت ما دخلت في عمره ما دخلت في طواف اذا قبل كل شيء لا يجب نذر بمشي الا لمكة المكرمة والنذر بمشي لمكة المكرمة لا يكون الا ليش في نسك والأنساك إما حج وإما عمرة واما هما معا اذا إذا عقد نذرا بمشي إلى مكة قلنا تعال متى وما وماذا عينت إن كان بندره عين عمرة انصرف إلى ما عين عين حجا انصرف إلى ما عين عين قارنا الحج والعمرة انصرف إلى ما عين قال ما عين شيء أبغى وصنك فقط يقول له لا ومتى حدث قال في رمضان في شوال في كذا نقول لا يصح منك إلا أن تذهب بنسك ام اختار إما عمره وإما حج قال لا اخترت عمره عليه أن يمشي وإلى متى يقول مالك إلى أن ينتهي من الصفا والمر أي من السعي بمعنى يدخل محرمى ويطوف ثم يذهب ويش ويسعى لم يبق من المشي شيء بقي حلق الشعر حلق الشعر ما يحتاج الى المشي يحلق على المروه ولا يحلق في بيته فإذا نذر مشيا إلى مكة أو إلى بيت الله الحرام أو إلى الكعبة ونص... لا بد أن ينصرف إلى أحد النسكين فإن كان صرفه إلى العمرة لا يخرج من عهدة المشي في النذر حتى ينتهي من أعمال العمره، ومتى ينتهي منها بإكمال الطواف وإكمال السعي إذا انصرف نذره بالمشي إلى, مكة إلى حج إلى متى ينتهي؟ ينتهي بعرفات الحج عرفة ولا حتى يرجع وينتهي من أركان الحج يقول مالك حتى ياتي مكة ماشيا طيب حيمتظر حتى يوم الوجود لو وصلها في اول يوم في شوال وقلنا انه احرم بالحج يمكن وصل في اول يوم ذي القعدة مشى خرج مشى من المدينة او من جد اللي يكون ووصل مكة في اول يوم ذي القعدة كان باقي في الحج باقي تمام ذي القعدة وجزء من ذي الحجة يبقى في مكة ثم يستأنف المشي يعني لو مدة وجوده في مكة اذا اراد ان يذهب الى اطراف من مك اراد ان يذهب ارجع الى جدة الى غيرها لو ركب لا شيء في ذلك لانه قطع المسافة من مكان عقاد الندر الى مكة بقي عليه من النسوك ان يأتي يوم عرفات هذه الفترة ملك له ان شاء ركب فيها وان شاء مشى وان شاء جلس لازم مكة او خرج منها هذا شيء لا دخل له في ممشى فاذا جاء الصعود الى عرفات يترك الركوب ويستأنف المشي من مكة الى عرفات سواء بات في منى او لم يبت هذا شيء داخل في اعمال النزق اذا وصل الى عرفات ليس له حق رجوع راكبا ايضا يرجع من عرفات حتى يصل الى مزدلفه الى منى الى مكه فيطوف طواف الافاضه ان طاف طواف الافاضه يوم العيد او اخره بعد ايام التشريق متى طاف طواف الإفاضة فقد ايش تم أركان الحج الباقي حتى لو ترك يترك بواجب اذا أركان الحج تنتهي بايش بطواف الإفاضة فمن نذر مشيا إلى مكة بعمرة لا يخرج من عهدة النذر حتى يأتي بأركان العمرة لا بمجرد الوصول إلى مكة ومن نذر المشي إلى مكة في حج لا يخرج من عهدة المشي في هذا النسوك أو في هذا النذر حتى يقضي جميع أركان الحج هذا بيان لمن نذر مشيا إلى بيت الله الحرب العمل يعني كيفية العمل وتطبيق هذا النذر وبما يخرج من العهدة على هذا التفصيل الذي ذكره مالك رحمه الله